الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يومون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم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 وَيَدْرَأُونَ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَوْ بَعْ شَهَادَةً بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيم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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته مَا زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتلئن الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وَالَّذِينَ يَعْفُونَ وَيَصْفَحُونَ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنَّ اللَّهَ وَ إِنَّ الَّذِينَ يَظْلِمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ يَوومَ تَششهَد عليهلَيْهِمْ لسِنَةُم وَأَديم وأأَجُنهُ بِمَا كانَوا يَعمللون يَوومَئِذ وَفيِيهِم اللهدينِهُم الحَََّّ وَععلمون أن اللهَّه هو الحَقُّ الْ المُبين الخَبسَة للِخَبثينَ والالخَبسونَ للِْخبس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 ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهم او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابنائهن او ابناء بعلتهن أو, او بني اخوانهن او بني اخواتهن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 وَإِن أَرَدَنَ تَتحَسُّنَ لِتَبَتَغربَبَ الْ الحياتةِ الدُّنْييا وَمَ يُكرِح فَإِن اللهَّه مِ بعد إكْرَاههَِّ غَفُور محيم وَلَ قَدِ آزَلن إِلَكُم آياتاتِ مُبَنَاتِ وَمَثَلَ مِنَ الذيينَ خَلَوا مِن قبلِلِكُم وَموعِ غَد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 كل قَدْ علم صلاته وتسبيحه والله عليم بِمَا يفعلون وَلِلَّهِ ملك السماوات والأرض وَإِلَى الله المصير ألم تر أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق فَتَرَى الوَدَقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزَّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمَّن يَشَاءُ يَكَادُ ثَنَا بَرْقُهُ يذهب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 وَعددَ الله الذيين آمَنوا مكُم وَعملِلُ الصَّالِحَاتِ لاَا يَسْستَخلِف النَّ فِي الأوْضِكَ مَسَخلَفَ الذيين مِن قَبلَم وَلا يُمَكًا وَلا يُمكنَّ لَهُم دينَِهُم الذيتَغولَهُم وَُبَدّلا النَّم بعدِخَ فيِيم أَمَّي عبدُوننيِي لا يُشِْكونَ بِشيَيْئ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 كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء لأتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة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 قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لغاذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض